وصوروا الحرب سل الرماح الاوالي عما عالينا واستشهد البيض هل خاب رجافينا لما سعينا فما رقت عسايبنا اما لهم ولا خابت مساعينا هم اذا استخصموا كانوا فرعله يوما وان حكموا كانوا موازينا ترفع العقل مرحل جميع الى ركبه صقور‌ سميعات في السماء صagęوات الخل كانت مهدنا وعليّها قد توا premature نهار نحن في الحن برسود نهار وصقور سميعات في السماء صاهوات الخل كانت مهدنا وا عليها قد غرقت الالهه نحن فرسان لنا الخيل مهود عند الداعيه جبنا للنداء نحن فرسان لنا الخيل مهود عند الداعيه جبنا للنداء عند الداعيه جبنا للنداء لا نموت, ما نموت. وإذا ما هدفت داعي إلى نصرة الإسلام لبنا المدى في سبيل الله نحيا ونموه به العز أو موت الفدى وإذا ما هدفت داعي نصرة الإسلام لبنا المدى في سبيل الله نحيا في عباء. وا اذا متنا فان الشهداء في سبيل الله نحيا في ابا وا اذا متنا فان الشهداء وا اذا متنا فان الشهداء واردا مع سفين تجري وصا دار وهدته بالنش ملجدا وا سارعت أبطالنا نحو القتال وإذا ماز في الجو الوطال جاوبته بالصداش والجبال وإذا الحرب بدت أنيابها سارعت أبطالنا نحو القتال نتحدى الموت لا نفشر وعداء نضرب الأعداء في سحي النزاء نتحذى الموت لا نخشى الوداء نضرب الأعداء في سحي النزاء نضرب الأعداء في سحي النزاء خالقين الله لا نحن الجباه لا ولن نخضع إلا للإله منه نرد النصر وهو المرتجى إنه خالقنا جل علا خير الليلة نحن الجباه لا ولن نقضع إلى للإله منه نرجو النصر وهو المرتجاه إنه خالقنا جل علاه ليس من مات شهيدا ميتا إنما في جنة الخلب الحياة ليس من ما في شهيد الميتاء في جنة كن بالحياه انما في جنته كن بالحياه من من يدعو مجروح معلمي خير من جوحتاج الى علم الجليل والنري يغص بالفخر راح يسعى لدار الغادين من من يدعو يا رخي معلمي, معلمي, معلمي, معلمي, معلمي ان جو حتاج الى عين جبير والمذيا صوب الفخر ما تشهيدا فخري واذا, وإذا عاد بالنصر